على سيد ولد آ د م أ ج م ع ي ن خليل رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إ ل ى صراط الله المستقيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن الجمع الكريم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ ع ظ م ما في الوجود و أ ج ل ما في الكون و أ ج م ل ما في ا ل ح ي ا ة أ ن يذوق القلب طعم ا ل إ ي م ا ن و أ ن يدرك العبد ح ق ي ق ة التوحيد الذي هو لب الدين و أ س ا س د ع و ة المرسلين وجوهر ا ل إ س ل ا م ولا يقبل الله عز وجل عملا على غير توحيد ولا يتقدم عند الله أ ح د ولا ترتفع م ن ز ل ة أ ح د إ ل ا بالتوحيد هذا التوحيد العظيم الذي ج ا ء به الرسل ونطقت به الكتب ونزل به الوحي وانقسم الناس حياله إ ل ى مؤمن وكافر ففريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير هو أ س ا س هذا الدين والتوحيد بمعناه العظيم ق ض ي ة ع ظ ي م ة لا تنتهي ولا تتوقف طالما أ ن ا ل ح ي ا ة ق ا ئ م ة ذلك ل أ ن بعض الناس يتصور أ ن التوحيد م ر ح ل ة و أ ن م ع ر ف ة الله لها حد وهذا غير صحيح ف إ ن م ع ر ف ة الله لا حد لها و إ ن التوحيد الذي هو أ س ا س هذا الدين والذي يعني أ ن تعرف الله و أ ن تحسن التعامل معه هذا لا حد له لو أ ر د ن ا أ ن نتحدث عن شخص يقول أ ن ا وحدت او قال أ ن ي وحدت او زعم أ ن ه وحد نقول له هذا يدل على أ ن ك لم توحد ل أ ن أ ع ظ م حجاب بين العبد وبين الرب الادعاء فمن ادعى ا ل م ع ر ف ة فارق ا ل م ع ر ف ة ومن ادعى الزهد فارق الزهد ومن ادعى العلم فارق العلم ومن ادعى ا ل ع ب ا د ة فارق ا ل ع ب ا د ة أ س ا س هذا الدين هو هذا التوحيد لكن هذا التوحيد ارتبط عند بعض الناس بجماعه ة او ب ف ئ ة م ع ي ن ة ولذلك إ ذ ا قيل للناس و ح د ا ل ل ه ي ع ي لك في جلابيه احد و ي ع ل ي لك في وشك ف و ق طوال يقول لك ده كلام ناس فلان على الناس أ ن يفهموا أ ن ق ض ي ة التوحيد ق ض ي ة أ م ة وهي لسائر الناس التوحيد ما عنده ع ل ا ق ة ب ج م ا ع ة م ع ي ن ة او ب ط ا ئ ف ة م ع ي ن ة قد تكون في ج م ا ع ة من الجماعات انبرت لهذا التوحيد وتجردت له ودعت الناس اليه لكن الناس ما عارفين ا ن ه ن ت و ح ي د رب العالمين ي ا خ زول قال ليك امسك في الله كلامه تصح ولا غلط بس هو جلابته ق ص ي ر ة حالك د ق ن عنده دقن كويس ما عندك فيه شغله قال لي أ م س ك في الله تقول لي ه امسك في الله طوالت أ م س ك في الله إ ذ ا قلت له إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فسال ا بالله هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس هو في سنن أ ب ي داود والترمذي ما ع ن د ه ع ل ا ق ة أ ص ل ا عشان كذا ق ض ي ة التوحيد أ و ل ا ينبغي أ ن نخرج التوحيد من الصياغات ان ه دي ج م ا ع ة او لا ج م ا ع ة اي زول مفروض يكون م وحي دي ماذا لا ج م ا ع ة ياخذ ربنا وقال لك امسك في ربنا تقعد تضطرب وتقول دا كان ناس فلان ناس فلان كان دي د ع و ة ح ظ م وانعم بهم قالوا شنو قالوا امسك في الله احسن كلام وقالوا شنو وقالوا خلوا الشيوخ ما ب ينفعوكم ما يضروكم أ ح س ن كلام ت ش ل و ا ن ت زعلان مالك ربنا قال إ ن يمسسك الله بضر ه فلا كاشف له إ ل ا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله تقول لينا س ا ل ا ن تكلم رب ا ل ح ا ل م ي ن قل أ ف ر ا ي ت م ما تدعون ا من دون الله دون الله دي ا ل أ م ر يخش فيها و ا ل أ و ل ي ة والشيوخ والصالحين والانس والجن و ا ل م ل ا ئ ك ة دون الله أ ن ت س ع ل ا في ش ن و لذلك ق ض ي ة التوحيد أ و ل شيء نثبته أ ن ه ا ق ض ي ة إ ي م ا ن ي ة و أ ن ه ا ق ض ي ة ع ق د ي ة ت م س كل مسلم عليه أ ن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى ب أ و ل ن ق ط ة نبدا بيها في ا ل م ق د م ة فحتى ن س أ ل سؤال نقول التوحيد لماذا ليه ندعو للتوحيد ولماذا نتكلم عن التوحيد أ و ل شيء ندعو للتوحيد ل أ ن الله مستحق ل ل و ح د ا ن ي ة ومستحق ل ل ع ب ا د ة وحده ولذلك كانت ق ض ي ة التوحيد في ا ل ق ر آ ن و ا ض ح ة جدا شوف في ا ل ق ر آ ن كيف يقول ليك وقال الله لا تتخذوا إ ل ه ي م ن تتخذ شنو إ ل ه ي ن إ ل ه ي ن دي و ا ض ح ة شديد ما داير ز ي ا د ة لكن ربنا التوحيد بين شديد التوحيد ربنا بين شديد إ ل ه ي ن اثنين اصو إ ل ه ي ن معناه اثنين يعني ما في داعي ل ل ا ث ن ي ن دي إ ل ه ي ن دي معناه اثنين يعني لكن ما خلا هذا الاستنتاج ل أ ن ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة التوحيد م ف ا ص ل ة إ ل ه ي ن اثنين الم اتخذ إ ل ى ه ي ن اثنين معناه شنو؟ إنما واحد إ ن م ا هو إ ل ه واحد ب ر ض و ما خذل ا الاستنتاج عشان ك د ا التوحيد يبينونك ش د ي د في ا ل أ ذ ك ا ر يقول لك لا إ ل ه إ ل ا الله كافيه دي وحده ما في لا داعي ليه اصل لا إ ل ه إ ل ا الله دي معناه ك ا ف ي ة الزول لو قال لا إ ل ه إ ل ا الله كفى لو ما زاد وحده دي ك ا ف ي ة لا إ ل ه إ ل ا الله معناها ما في اله ومعبود ومعظم إ ل ا الله لكن شوف التوحيد دا بكون واضح كيف توحيد واضح لا إ ل ه إ ل ا الله شنو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير د ه كله ما في ل داعي في ل داعي أ ش ا ن التوحيد د ه بعدين ما تقول ما فهمته يعني ربنا لمن يذكر التوحيد في ا ل ق ر آ ن ما في زول يقدر يقول ما فهمته التوحيد في ا ل ق ر آ ن واضح وبين وعديل لمن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن كما قال ابن القيم من أ و ل ه إ ل ى اخره توحيد فما من آ ي ة إ ل ا وهي ختمت باسمين من أ س م ا ئ ه أ و بصفتين من صفاته أ و ببعض الحديث عنه سبحانه فكل ا ل ق ر آ ن توحيد والله عزيز حكيم والله بما تعملون عليم والله خبير بما تصنعون إ ن الله غفور رحيم كل كلام عن ربنا ليعظم وليجل لذلك هو المستحق ل ل ع ب ا د ة المستحق للتوحيد ولذلك نوحده نوحد الله ل أ ن ه واحد و ل أ ن ه لا إ ل ه غيره ولا ش ر ي ك معه شوفوا يا اخوانا ا ل ش ر ا ك ة دي الناس ما بيرضوها الناس في ر ق ب ت ه ما بيرضوا ا ل ش ر ا ك ة وكان لك أ ص ل زول بيعمل ا ل ش ر ا ك ة عشان ضعيف كان ب ي ج ي قوي بيفصل شغله يا أ خ ي ربنا تعمله ل شريك ر ب ن اذا تعمل له شريك إ كان الناس في أ ن ف س ه م لا يرضون ا ل ش ر ا ك ة وقد قال الله ذلك قال سبحانه وتعالى ضرب لكم مثلا من أ ن ف س ك م هل لكم مما ملكت أ ي م ا ن ك م من شركاء فيما رزقناكم ف أ ن ت م فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أ ن ف س ك م الايه د معناه في ص و ر ة الروم ربنا قال لو أ ن ت عندك عبد م ش غ ل معاك عبدي خليه حس ما فيه اجير فيه أ مؤجره بتدي مرتب وفاتح دكان الدكان حقك والبضاعه حقتك وهو شغال معك بل ا مرتب قام ي د ع ى انه شريك في الدكان بترضى قال الموضوع د ه بتخافوه خوف شديد ضرب لكم مثلا من أ ن ف س ك م من للابتداء اي انتزعه من أ ق ر ب شيء من أ ن ف س ك م هل لكم مما ملكت من ما ملكت من هنا تفيد التبعيض مما ملكت أ ي م ا ن ك م من شركاء فيما رزقناكم ف أ ن ت م فيه سواء ح ا ج ة حقتك ب ر ا ء جواحد جو والواحد أ ص ل ا شغال م ع ه قال لك أ ن ا شريك قال تخافونهم كخيفتكم أ ن ف س ك م ك ذ ل ك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعقلون قال ليك انت مرضي يسولك شريك في ح ا ج ة حقه وزول اصلا ما عنده ح ا ج ة يعني لو جارك في ا ل ز ر ا ع ة قال انا شريك الناس يصدقوا يقولوا ما عنده و ا ت ز ا ز وشاركوا في د ي ك لكن زول مؤجر شغال ب ا ل ي و م ي ة اجي يقول لك شريك جميع الذين اتخذتموهم شركاء مربوبون وعبيد لله فكيف يستساغ هذا ويقبل و إ ذ ا كان في عالم البشر لم يقبل زول وشغل مع زول اجي ينط يقول لي شريك معك هو أ ن ا مشغلك يا جيب لي ان ما مشغل الله من اول حد اخر كله في ق ب ض ة الله وفي يد الله وتحت سلطان الله سبحانه وتعالى لذلك التوحيد لماذا ل أ ن ه حق الله و ل أ ن الله مستحق ل ل ع ب ا د ة ومستحق ل ل إ ج ل ا ل ومستحق للتعظيم ولذلك قال س ل ف ن ا أ ن الله عز وجل فطر القلوب على معرفته وحبه ولا تطمئن القلوب إ ل ا بمعرفته وحبه سبحانه يجي بعض الناس وابح ي ت ى حبط ياتى حبط كيف اسمع م ر ة ي ق و ل ي الله ا و م ر ة ي ق و ل ي ا رسول الله و م ر ة ي ق و ل ي ا رجال الكون أ ث ب ت يا زول يا الله يا رجال الكون يا رسول الله أ ث ب ت ما ت ن ط ط ت ق و ل ي ا ا ل ل ه ت ع ن ي م المعروفه ت ق و الاسلام بكافن عبدى م ر ة يا الله ومره يا رسول الله و م ر يا رجال شنو يا رجال الكون دي ع ب ا د ة الله بس الله ب ر ا و إ خ و ا ن ن ا ده حق حق ولك ت ر خ ي ر ك يعني أ ن ت لما انت وحد ا الله ما بتكون عملت ح ا ل ة ج د ي د ة ده حق عليك أ خ ي أ ب س ط شيء ابن القيم في ط ر ق ا ل ح ك م ي ة أ و ر د ق ص ة ع ج ي ب ة جدا ل ط ي ف ة وهي أ ن سليمان عليه السلام ا خ ت ل ف عنده رجلان في ب ق ر ة ب ق ر ة ا خ ت ل ف فيها فيها رجلان ل ح ق ت ي و ل ح ق ت ي ولم يجد ل أ ح د دليل و بينه ففكر مليا فكر في الموضوع قال له خلاص أ م ر كل واحد منهم أ ن ي أ ت ي بشيء من العلف قال لي جبلكم برسيم ج ب ل ك لا تطلع البرسيم و تقل ج ب ر س ي م جابو البرسيم ا و وقفوا وقف ا ل ب غ ر ة قال لهم اي زول ن ا د ي ة اناديه ة ق ا عيزو ن ا د ه ا ا ل ب ق ر ة جات للصوت الذي ت أ ل ف ه والشخص الذي تعرفه جات لو ه طوالي ما مشت ا لي ه ده قال لي ا ل ب ق ر ة لك و إ ن لم تكن لك فهي لك طالما ا ل ب ق ر ة ا ل ع ج م ل ي عرفتك معناه أ ن ت س ي د ة وانت كنت ب ت أ ك ل ه ا كل يوم دليل ما جاتو اعتبرها بينه ودليل قال ليه سوق البقره و م ش ي قام قال كلام عجيب قال عجبت ل ا ب ن آ د م عرف ا ل ب ق ر سيده واتجه إ ل ي ه أ ل ا يعرف ابن آ د م سيده ل ي ت ج ه إ ل ي ه ياخذ ب ق ر ع ر ف ا س د أ ن ت الحد يوم ولا نتطلع عرف سيدك منو ب ق ر تعرف سيد الذي كان يطعمها و ت ا ل ف ه ولا ش و ف أ ق و ل ل ك م ح ا ج ة م ه م ة جدا ودي جايلم ا نتكلم عن الواقع ل أ ن ه نجيب على السؤال التوحيد ل م ا ذ ا في ست نقاط في ست نقاط التوحيد لماذا أ و ل ا ل أ ن الله مستحق ل ل و ح د ا ن ي ة و ا ل ف ر د ا ن ي ة ومستحق ل ل إ ج ل ا ل والتعظيم ومستحق ل ل ع ب و د ي ة ا ل ك ا م ل ة وهو جل وعلا لا يقبل الشريك في الرعد في ص و ر ة الرعد قال تعالى في مقام م ح ا و ر ة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قل من رب السماوات و ا ل أ ر ض لحد يوم الذي يقول شنو قل ل ل ه قل أ ف ت خ ذ ت م من دونه أ و ل ي ا ء لحد يوم ا ل أ و ل ي ا ء لحد يوم الليله ا ل م ش ك ل ة ا ل ك ب ي ر ة جدا تقديس البشر دي ا ل م ش ك ل ة لا يملكون ل أ ن ف س ه م يا خ ل ل الناس يا خالد هذا كلام واضح لا يملكون ل أ ن ف س ه م نفعا ولا ضره قل هل يستوي ا ل أ ع م ى والبصير أ م هل تستوي الظلمات والنور أ م جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار والله التوحيد واضح والله ض و و إ ل ا أ ع م ى ومن كان في هذه أ ع م ى فهو في ا ل آ خ ر ة أ ع م ى و أ ض ل سبيلا ي ا خ ا ل توحيد ف ط ر ة اسمع كامل كويس ياخي أ ا ل آ ي ة ه ع ج ي ب ة في تفسيره ام جعلوا اله ش ر ك ا ء خلقوا كخلقه خلقوا كخلقه في التفسير قال ليك عيسى عليه السلام كان يخلق يخلق الله قال كده يخلق من الطين ك ه ي ئ ة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا ب إ ذ ن الله عيسى عليه السلام يجي ط ي ن ة ي ع م ل ط ي ر ة يخدها في يده طين و ف مش بيطير قال أ ه ل التفسير تطير حتى تتوارى من العيون فتسقط طينا كما كانت حتى لا يختلط في الفضاء طير الله وطير عيسى عشان بعدين عيسى عيسى عنده عنده عنده عيسى عيسى بشر ماشى عشان ما تقول ده سلالة الخلق عيسى وطير زمان وده حق الله كله حق الله ما عيسى ما عنده ولا نبي عنده ولا بشر عنده في الكون ده حاجة حق الله لقات طير طير لقات يغنعوا بالناس دين. يطير لما الناس نبي وين دين نزح من بس ده وده وطير في في طير طير في طير يطير تقول حق حق حق كله كله ده حسى أ د ى الدور يقع طين زاته زي ما كان لا يلد ولا يتكاثر ولا يكون موجود في الكون ده الكون ده حق الله بره هو مستحق ا ل ع ب ا د ة كلام واضح وكلام عبيد التوحيد ده حق الله حقه قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال والدين يقوم على الحقوق الله أ ق ا م الدين على الحقوق حق الله ا ل ع ب ا د ة أ ي شيء ع ب ا د ة لا يجوز أ ن تصرف لبشر كائن من كان حق الله ا ل ع ب ا د ة وحق النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ن ص ر ة والاتباع و ا ل م ح ب ة و ا ل ت أ ي ي د وحق العلماء التوقير وحق الكبار الاحترام وحق الوالدين ا ل إ ح س ا ن وحق الجار ا ل إ ح س ا ن وحق ا ل أ ب ن ا ء التقويم وحق ا ل أ ه ل حسن الخلق وكمال ا ل ع ش ر ة وحق الملائكه أ ن تملي ما يرضي الله عليهما ل أ ن ه م ا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون قال وحق النفس نفسك عند حق عليك حق النفس ا ل م خ ا ل ف ة وحق الشيطان ا ل ع د ا و ة قال من عاش بهذه الحقوق نجا ولقي الله وهو راض عنه تد أ ي ذي حق حقه الله حق ا ل ع ب ا د ة ماشي حق الله العباده تدري بشر مخلوق لا يملك هذا التوحيد باختصار شديد حق البشر الاحترام الشيخ حقه شنو يعلمك يا أ خ ي يعلمك الدين تشاكله تشاكله ما تشاكله حق الشيخ التوقير والاحترام عندهم اي ح ا ج ة ت ا ن ي ة شيخ علمني ب ح ب ه في الله و ب ح ت ر م ه و ب و ق ر ه ت ا ن ي داير شنو أ ب ر ك في الواطن ي ولا كف ي و أ ص ح ف بالواطن الذي والله ما ب س و ي ه ده شيخ ولا إ ل ه د ه شيخ ولا طاغوده شيخ علمني جزاه الله خير ممكن أ ك ر م ه أ ح ب ه لكن أ ع ب د ه و أ ع ظ م واقدس هذا يخالف التوحيد ي خ و ا ن شوفو التوحيد ا أ ص ل ا م ن ذ أ ن خلق الله ا ل خ ل ي ق ة أ ك ب ر ق ا د ح من ق و ا د ح التوحيد تقديس البشر ما دخل الشرق إ ل ا ع ن طريق الصالحين ا ل ذ ي ن اوبدو و أ ص ل ا الزوال ما بيعبد لزور شنو طالح ا ب د ا ز و ذر طالح م ع ي ن و الله في زمننا ده؟ في زمننا ده؟ اي بنترف ي غ ن س ا ل ك و ر ة ق ا ع د ي ن ي ع ب د و ن يا والفنانين والله في ن ا س ب ح ك ا ل ف ن ا ش ي ا ل ا س ت ا د د ح يقول لك ا ل ف ن ا ن ن ع د ه حفلة في ا ل ا س ت ا د ي ت م ل ي ف ل و ن ا س ي ب ت ا م ا ه و يجي خ ا ش س ا ك ت ب س دموع دي ك ا ر ت ج ي والاستاذات ل كل ه دي م ل والاستاذات نفسية دي عبادة ه ل ل ح ق ق و ا و ح حق ي د ا ل ل ه م ا في ك ل ا ت هو المستحق ل ل ع ب ا د ة طيب بعد دنجين كيف لانه ي ه هو ل للعبادة ل م س ت ح ق أ المالك لكل شيء المتصرف في كل شيء المدبر لكل شيء القابض على كل شيء القاهر للعباد الذي اتصف بصفات الكمال و ب ن ع و ة الجلال ده ربنا واكلمك أ ص ل ا الناس ما عبدوا غيره إ ل ا ل أ ن ه م لم يعرفوه بل بعرف الله لا يبغي به بدلا ولا يلتمس إ ل ى غيره سبيلا و ل ج و ه إ ل ى الله كافيه وتوكله على الله كافيه أ ل ي س الله بكاف عبده كان ل ج ي ت واحد عنده ع ق ي د ة في غير الله ومن د ي فيه يا ربنا قال كذا و الناس م ا يتخذ من دون الله أ ن د ا د يحبونهم كحب الله والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله الله يا ا ل سلام أسمع ك ل اسمع م ا ل ل ف أ س كلام السلف, السلف بالناسب عندنا ل ن ق ط ة ا ل س ا د س ة اسمها توحيد اهل التوحيد الموحدين ذات دار التوحيد الموحدين ذ و ت دار التوحيد انت ذات دار التوحيد يقول لك كيف أ ق و له ل انت موحد أ ك ت ر من إ ب ر ا ه ي م عليه السلام لا قال واجنبني وبني أ ن نعبد ا ل أ ص ن ا م رايك شنو ابراهيم عليه السلام مش إ م ا م الموحدين مش خليل الرحمن مع رسولنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انت ما أ ج ل منه توحيد كم وصلت من التوحيد ب ا ل ن س ب ة ل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام وصلت ا ج ن و فبالتالي حتى الموحد الذي يزعم أ ن ه موحد يحتاج إ ل ى ا ج ن و يحتاج إ ل ى التوحيد لا يستغني عن توحيد الله أ ح د اسمع كلام السلف في التوحيد يقول لك ربنا المستحق للتوحيد وجب أن يناك السبب قال ابن ا لا ق ي م ل يستقيم ا ل إ ي م ا ن أ س م ع بس انت والله كلام زي إذا تسمعه يزيد إ ي م ا ن ك تسمع بس ما تقول زيه, ما تقول زيه بس تسمعه وتفهم قال لا يستقيم ا ل إ ي م ا ن حتى تخضع القلوب والجوارح للديان القلب يخضع والجوارح شنو تخضع قال شنو من هو الذي عنت له الوجوه وخشعت له ا ل أ ص و ا ت وسبحت بحمده ا ل أ ر ض والسماوات وجميع الموجودات وخضعت له كل الكائنات الذي أ ع ط ى كل شيء خلقه ثم هدى يا أ خ ي ا ل ط ي ر ة تمرغ من ا ل ب ي ض ة تطير القلق يطير م ن ه ما تمشي ا ل س خ ل ة ت م ر ق من ا ل ن ع ج ة ترضع القلق يرضع م ن ه كده اقف أ م ك ن ما في رضاعه العقرب ي م ر ق يطق طوالي القلق يطق منو أ ل ح ا ج ة كده اقف اقف قبل كده اول حي كده أ م ك ن من النعج ا ل يطير شوف أ ي ح ا ج ة ت م ر ق بجهتها والله رب قد القوي وقاهر قاهر فوق العباد قال الذي أ ع ط ى كل شيء خلقه ثم هدى الذي, الذي لا تسكن الارواح ق ل ل و ب إ بحبه الذي لا ا ل تسكن أ إ ل ا بحبه ولا تطمئن القلوب إ ل ا بحبه ولا ت س ك ن العقول إ ل ا بمعرفته ولا يدرك النجاح إ ل ا بتوفيقه ولا يقع شيء إ ل ا ب إ ذ ن ه ولا تحيا القلوب إ ل ا بنسيم لطفه وقربه ولا يفتتح شيء إ ل ا باسمه ولا يتم إ ل ا بحمده ولا يحفظ شيء إ ل ا بكلاءته ولا يفهم أ ح د إ ل ا بتفهيمه ولا يستقيم ذو أ و د إ ل ا بتقويمه ولا س ع ا د ة إ ل ا بطاعته وما طابت ا ل ج ن ة إ ل ا بسماع خطابه ورؤيته الذي وسع كل شيء علما و أ و س ع كل مخلوق ر ح م ة وبرا وقاعد يتكلم عنه كلام طويل وهو فوق ما قال ابن القيم كلام القيم ب ن ا ده مش متين ربنا فوق ما قال ابن القيم أ ج ل لا يصفه الواصفون ولا ي ب ل غ ا ل ث ن ا ء فيه المثنون مهما يثنوا ما ي ب ل غ شيء ولذلك قال ابن رجب ا ل ح ن ب ل ي قال سبحان ه من لو سجدنا له ب أ ع ي ن ن ا على حمى الشوك والمحمي من ا ل إ ب ر لم نبلغ العشر من معشار طاعته ولا ا ل ع ش ي ر ة ولا عشرا من العشر قال لو سجدت لله في الشوق و ل ع ن ا ر و ا ل إ ب ر الحمرا ل م و ل ع نار سجدت لله عليها لم تبلغ ا ل ع ش ر ة من معشار طاعته ولا, ولا عشرا من ا ل ع ش ر ة يا خ ي ربنا ذا ما عظيم والله لا أ م ل ك إ ل ا أ ن أ ق و ل بقول الله جل وعلا وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره التوحيد أ ن ت قالوا هين يا أ خ ي الناس ق ا ل و التوحيد ا هين كويس بس بصنع من الناس اخوانا واحد و الله ا والزول يجي في عمل ن ص ي ح ة في التوحيد أ ش ق ى شعر الناس ا ل ن ص ي ح ة في التوحيد ي ق ولك ل يا أ خ ي انت م ع عندك موضوع تاني غير ش و ي ة يقولك ل غير كيف يعني دين بلا توحيد بلا تلاقي الله كلمك والله, نح والله كلنا يخاف على نفسه من أ ن لا يكون موحدا لله كما ينبغي شوف ال ال السلف ديال يقول و ا شنو قال ابن الجوزي ذا كلام م ن ه ابن القيم شوف كلام م ن ه ابن الجوزي ابو الفرج يتكلم عن ربنا قال الذي بيده كل شيء صح ولا ما صح والذي خضع له كل شيء شوف الديك ق ا ع د ة العباد إ ل ى الله مفتقرون يفتقرون إ ل ى الله ولا يقوم لك شيء إ ل ا بتوفيق الله المحض قال مطرف بن عبد الله بن الشخير لو أ ن الله أ ع ط ا ن ي قلبي فوضعته في شمالي ق ل بدا ك ا ل ق ل ب حقك ما د و ق ل ب ز و ل ت ا ن ي ق ل بك انت ده. في في ي دم ك دي س ت ق و ك ل ه واتاني الهدى واليمان إ في يميني ل م ا س ت ط ع ت أ ن أ د خ ل في قلبي من الهدى و ا ل إ ي م ا ن شيء إ لا يشاء ه الله يا خالد حقك ا ل ب اناس ك ولا ل ب ي ولا ل ي ب ي ولا س ل ي و ل ي و ل ل ي و ل ل ب ي و ل ل ب ي ولا ج ل ي ولا ولا ل ب ي و ل جلبي و ل ل ب ي و ج ل ي ولا جلبي ولا ل م و ل ج ل ولا ج ل ولا ج ي ولا جلبي و ا ا ل ب ي و ولا ج ل ولا و وقال قلبي مشغول قال مشغول شنو كويس انت ع ن القلب ياخي وكان القلب كتب ببارح حاجات زيدي ياخا ل ناس دي كلها قلبي وقلبي والله قلوب بسخر شغل سوق القلوب ده حر ا خلاص سوق القلوب حر ا قلبك ده شنو؟ قلبك ده ما عندك فوطه لي قراش شنو مش القلب ده حقك و ع ل م و ان أ الله ي ح و ل ه بين المرء وقلبه مش قلبك ده ما عندك له سبيل ا ل ش غ ل ده ش غ ل ربنا عشان ك د ه ابن الجوزي قال ش ن و ك د ه اسمع كلام ابن الجوزي كلام ابن الجوزي توحيد عالي عارف عالي ليه لانه مسكلك ي القمم الانبياء ذاته مش عندهم م ك ا ن ة بوريك ي ان ه الانبياء دي م ك ا ن ة دي من ربنا الانبياء ذاته ق م ة البشر و ص ف و ة الخلق و خ ل ا ص ة ابناء د م مش هم و إ ن ه م عندنا لمن المصطفين ا ل أ خ ي ا ر صح إ ن ا اخلصناهم ب خ ا ل ص ة ذ ك ر الدار و إ ن ه م عندنا لمن المصطفين ا ل أ خ ي ا ر ك نظر لك أنبيا قاش إ ل ى آ د م بعين الرضا فحظي بسجود ملائكته لو ما ربنا رضي عن آ د م ما كان بتسجد له ا ل م ل ا ئ ك ة و إ ل ى ابنه شيث شيث ولد آ د م من صلبه وكان نبيا مكلما و إ ل ى ابنه شيث وشيث جد إ د ر ي س واذكر في الكتاب إ د ر ي س إ د ر ي س عليه السلام جد م ن م شيث و إ ل ى ابنه شيث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 ومع رجع الولد رجع للعيون الراحت في البكاء و ب ي ض ت عيناه من الحزن فهو ك ر ي م و إ ل ى يعقوب فرد إ ل ي ه حبيبه وحبيبته و إ ل ى يونس فنجاه من الغرق في ظلمته و إ ل ى أ ي و ب ة ف ي ا ط و ب ل ر ق د ت ه و إ ل ى موسى فخاطر في أ ث و ا ب مكالمته و إ ل ى داود ف أ ل ا ن له الحديد على حدته و إ ل ى سليمان سخر له الريح تجري به رخاء حيث أ ص ا ب في منزلته و إ ل ى عيسى فكم أ ق ا م ميتا في حفرته و إ ل ى محمد صلى الله عليه وسلم فخصه بالقرب من حضرته والوصول إ ل ى سدرته و أ ع ر ض عن إ ب ل ي س فشقي بالطرد من رحمته و أ ع ر ض عن فرعون ف ا د ع ا ل ر ب و ب ي ة على ج ر أ ت ه و أ ع ر ض عن قابيل فقلب قلبه إ ل ى معصيته و أ ع ر ض عن النمرود فقال أ ن ا أ ح ي و أ م ي ت ببلاهته و أ ع ر ض عن قارون فخرج على قومه في زينته و أ ع ر ض عن أ ب ي جهله فشقي مع س ع ا د ة أ م ه وابنه وابنته تخيل أ ب و جهل أ م أ س ل م ه و و ل د من صلب الذكر أ س ل م والبت ي أ س ل م ه و و يمشي النار أ ع ر ض عن أ ب ي ج ه ل ة ف ش ق ي م ع س ع ا د ة أمه و ا ب ن ه و ا ب ن ت ه هكذا جرى ت ق د ي ر ه ف ل ا ا ع ت ر ا ض على ق س م ت ه ي س ب ح ا ل ر ع د ب ح م د هو ا ل م ل ا ئ ك ة من ح ف ت ه انت ه ى ك ل ا م و دنا س موحيدين ي ا أخي ت ق و ل ي ن ا موحيدين ا ل و ا ح د ح س ك أن ق ا ل له شكرا ل ل ه ك ل م ت ي ن م اي د ر ي ب و ل ه ك ا ن ق ا ل ت ك ل م ع ن ح ز ب ك ي ن ض م لي سعتين ا انت موحيد أ ي بتعرف الله شوف السلف شوف, شوف الناس اللي بيعرفوا الله كيف ياخي يا أ قال علماء السير أ ن وهب ابن منبه و هب ابن منبه بالتشديد زار م ك ة فاجتمع العلماء الذين في م ك ة و كان انذاك في م ك ة زائر الحسن البصري و عطاء بن أ ب ي رباح ج و ق ا ل لا شيخ عمدين ادرس فجلسوا إ ل ي ه ف ب د أ وهب في أ ب و ا ب الحمد والثناء على الله ليشكل ربنا يمجد الله قال الحسن البصري فما سكت إ ل ا عند أ ذ ا ن الفجر ا ل أ و ل فقمنا من عنده بغير سؤال يمجد الله من ص ل ا ة العشاء لحد ما الفجر ا ل أ ذ ا ن ا ل أ و ل أ ذ ن ه و ب ش ك ل في الله ما وقف اصلا وهو أ ه ل الثناء والمجد أ ه ل الثناء وشنو والمجد والله يا إ خ و ا ن ن ا الزول ي ق ر أ سير ا السلف د ي ن يقول نحن الله ما يعرفنا لسه الحسن البصري رحمه الله تعالى سئل كيف عرفت الله عرفت الله كيف قال عرفت الله بنقد العزائم بنقد العزائم ب نقد العزائم يعني شنو ق ل لهم نحدد موضوع ونخططه يفشل وما نقدر ن ت م ه عرفت إ ن ه ف ي ج ه ة أ ع ل ى مني بتمشي الناس بنقد العزائم الواحد يقول لك شنو يقول لك ب ا ك ر بدري أ ج ي ك إ ن شاء الله م ا ب ق و ل ذ ا ت ه يزو ا يقول لك بس شفتا ن و م قفا ب ا ك ر بدري من الصباح تجوز ح م ه ماما ش م ا ل ه ع ز ي م ت ه تنقرض م ا ل ه في البنقض العزائم وماتشاون ء إ ل ى ا ي ش ا ء اللهو ا ل ل ا ن ا س عميقين في ا ل م ع ر ف ة قالوا كيف ع ر ف ت الله قال ب ن ق د ا ل ع ز ا ئ م الله و يامر رزق ع ن د ه مشوار ما هدد أ م ش ي ا ل س و ق ا ل ع ر ب ي أسوي و ا ا و ا ب و ا ا ي ا ب و ا ك ل ا ل ن ا سلبت ا ي ي ض ر ب و ا الثلاثون يقول له في ب ك يغير ر ا ي ب ي ك و ا ي اغير رايان ش ب ي ك طوالي اغير رايان ش ل طوالي اغير ر ا ي ش ي ك و ا ل ر ر ا ش ي ك ط و ا ر ك قال ع ر ف ت الله ب ن ق د ا ل ع ز ا ئ م أ ي والله ا ل ز ن يقول لك ان يكون ا يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ا يكون ل ان يكون لك ان ي ك ل م ك ان يكون ل ان ي ن لك ان ك و ن لك ان ي قبضة ا ل ل ه و ت ؤ م ن ي ن ل ا ل م لك م لك ه و ا ل أ م ر أمره ي ا خ د ا ل ت و ح ي د م ا ت ق و ل ل ي ان ي ق و ل لك ش ن و د ل ن يكون لك ا يكون ان ي ن لك ان ي ك ن ل ان م ك ن ان ي ن ل ا و ان ي و لك ان يكون لك ان ي ك ا قمت ذ ا ت ه خ ل ي ب ا لك خ ل ي ك و ا ع د ق ا ل م ان ي ا ق م ن ا قمت و ي ن ق ا ل م ل م ا ق م ن ا ق ا ل ل ا ن ا م ل م ا ق م ن ا ق ا ل ل ا س ن ا ا ل م و ض و ع ده كده ي ا م ل ل ا س م للاسلام للاسلام ل ا س ل ا م للاسلام للاسلام للاسلام للاسلام ل ل ا س ل ا للاسلام ل ا س ل ا م للاسلام ا س ل ا م ل ا س ا م للاسلام ل ل ا ا م ل ل ا س ا م ل ل ا س ل ل ل ا س ب ا للاسلام للاسلام للاسلام ل ل س ل ا ل ل س ل ا م للاسلام للاسلام للاسلام ل ل ا س ا م ل ل ا ل ا م ل ا ل ا م للاسلام للاسلام ل ل ا ح د ا م ل و ا ح د ا م ل ل ا ح د ا م ل ا س ل ا متفرد في عبادتك لله حاول تفوت الناس كن واحدا في واحد في طريق واحد ولواحد ولرب واحد كن واحدا في واحد ولواحد يا ا ل سلام يا خ ي ت و ح ي د ة الزل و بيطمئن ل ي ه بيطمئن في م ع ر ف ة الله دائما على الناس أ ن يعلموا أ ن ق ض ي ة التوحيد ق ض ي ة ج و ه ر ي ة و أ ك ل م ك م من حساب الزول واحس اني قال ت و ح ي د ا بيتخلونتين قلت له والله إ ل ا م و ت لكن في ا ل ح ي ا ة دي هم نخلي يا أخي ي اخوانا ك د اذا ا س أ ل ك م سؤال في زمن ر س ل ا ل بعد ما ستبى ا ل أ م ر في كل س ن ة فجر راتبه ة اللي ي س م و ا ا ل ر ق ي ب ة ا ل ر ق ع ه ا ل أ و ل ى الكافرون والثانيه ا ل إ خ ل ا ص الشده يقف هذا الحد يوم الدين طيب لو ما في شرك واحد قال لي أ خ و ا ن ا ح س ا كلنا كان واحدنا بتقولوا شنو ب نقول لهم زمان كان في ناس مشركين كويس <تصفيق> زمان في ناس كانوا بيعبدوا غير الله خلي زمان ح س ا في ناس يعبدوا غير الله والله فبالتالي ق ض ي ة التوحيد ق ض ي ة لا تقبل مساوم والله يا اخوانا نحن لا ندعو ا ل ن ا س التوحيد لانه ما عندنا موضوع والله المواضيع ا ل راكده لكن التوحيد دا زول يمشي منه و ي ن ياخذ انت شوف ب ت ق ر أ لما تمشي الحرم وركعتي الطواف ا ل أ و ل ى بالكافرون و ا ل ث ا ن ي ة ب ش ن و ب ا ل إ خ ل ا ص وكل يوم في ص ل ا ة الصبح ا ل ر ق ي ب ة تقول ا ي ا الكافرون حتى لو ما في الكافرون في وجدانا ب د ي ه البرا من الكافرين قال ابن القيم و ي ق ر أ بهما في ركعتي الطواف وفي س ن ة الفجر كل يوم تذكيرا للمؤمنين والموحدين أ ل ا ي ف ا ر ق ا ل ت و ح ي د فانهما إ ن ه م إ شنو الكافرون و ا ل إ خ ل ا ص جماع التوحيد فالكافرون ا ل إ خ ل ا ص الكبرى وقل هو الله أ ح د ا ل إ خ ل ا ص الصغرى الكافرون تضمنت التوحيد العملي و ا ل م ف ص ل ه والاخلاص تضمنت التوحيد الخبري و ا ل ع ل م والتصور الصحيح و يا ترى نحن من زمان ن ق ر ما فهمين اي حاجه بس ق ا ل تقرا ك ا ف ر و ن تقرا الكافرون الاخلاص مع الاخلاص ما فهمين ذاتو بيقولوا الاخلاص ده والكافرون ليه الكافرون توحيد عملي م ف ا ص ل ة عدل المشركين والكفار ولا يتم التوحيد إ ل ا ب م ف ا ص ل ة إ ن ي كفرت بما أ ش ر ق ت م و ن ي من شنو من قبل ا ل ما بيكفر بل آ ل ه ه في ناس يقول لك تؤمن بالله وتعظمه تعظم الله وغيره ما بينفع زي ما كلمتك تعظم الله وغيره ما بينفع الله بروه فبالتالي التوحيد وحق الله على العبيد والله مستحق لهذا التوحيد الله يا أ ع ذ ب ا ل أ ل ف ا ظ في لغتي ويا أ ج ل حروف في معانيها الله يا أ م ت ع ا ل أ س م ا ء كم سعدت ي نفسي وفاض ا ل سروري حين أ ر و ي ه ا الله أ ف ض ل ما ن ط ق به الناطقون و أ ج ل اسم و أ ع ظ م علم وهو اسم الله ا ل أ ع ظ م أ د ي ك إ ض ا ف ة انت عارف بصلي ي في اليوم كم م ر ة خ م س ة بعد كل صلاه في شنو ه في أ ذ ك ا ر بك يتنفل ولا ما قعد يتنفل بك يتنفل كان صليت ا ل ف ر ا ي ض والنوافل بس مع ا ل أ ذ ك ا ر ا ل ر ا ت ب ة في الصباح والمساء ما ق ر أ ت ق ر آ ن ولا ذكرت ذكر إ ض ا ف ي تكون ذكرت اسم الله في اليوم و ا ل ل ي ل ة أ ل ف ي ن م ر ة و أ ن ت لا تشعر تخيل إ ذ ا صليت الصلوات ا ا ل خ م س ة وقلت ا ل أ ذ ك ا ر دي ومتنفلته بتكون ذكرت ه لفظ الجلاله واسم الله في لسانك أ ل ف ي م ر ة اخ ربنا ر م ا عظيم يا أ خ ي والله ربنا جليل التوحيد لماذا ل أ ن ه حق الله على العبيد وهو المستحق ل ل ع ب ا د ة وحده أ ه ل ل أ ن يحمد و أ ه ل ل أ ن يعبد و أ ه ل ل أ ن يشكر و أ ه ل ان ي ث ن ا عليه ياخذ توحيد الله توحيد الله ما معه كلام اثنين ل ح ا ج ة الناس جميعا للتوحيد حتى الرسل جميعهم يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد يشاء يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد وما ذلك على الله ع ز ي ز العباد مفتقرون إ ل ى الله وبالمناسبه قال ابن القيم اذا تعلق القلب بغير الله مهما تعلق فان القلب لا يسكن الا ما بيرتاح بالله بس لان الله فطر القلب و عليه ى إلى ذلك الخلق مفتقرون إلى الله مفتقرون ا أخي أشكدنا بد لو مثال وحده ما ما أديك في طريقة أديك مثال ا ل أ م ث ل ة دي بتوقع للناس ا ل ش د ة سئل الجنيد رحمه الله كيف عرفت الله عارفين قاشنو ل قال لولا ربي لما عرفت ربي دي ا ل إ ج ا ب ة قال لولا ربي لما عرفت ربي عرفت الله بو هو ا لا عرفني بو ي لو ما هو هداني لمعرفتي لما عرفته لولا ربي لما عرفت ربي وقال يحيى بن معاذ شوف استلف ديال ناس واعين وقال يحيى بن معاذ ع ب ا د ة الله عند العارفين كالتجان على رؤوس الملوك شنو شنو ع ب ا د ة الله عند شنو العارفين كالتجان على رؤوس شنو الملوك قال شنو قال ل أ ن ا ل ع ب ا د ة حرفه حرفه الزراعه حرفه والطب حرفه و ا ل ن ج ا ر ة و ا ل خ ي ا ط ة و ا ل ح د ا د ة والبناء والجزاره كيف الجزاره حرفه حرفه يعني يعني ما يزلق بالجزار إ ل ا يدربه ا ل ع ب ا د ة حرفه حانوتها ا ل خ ل و ة وربحها ا ل ج ن ة ذ ا كلام السلف فالعباد مفتقرون إ ل ى الله أ ي والله والله بلا الله ما يساو أ ي ح ا ج ة في واحد يعني رأي كبير ش ي ب ة سمعني ب ت ك ل م كامله ام قال ل يا ي مولان الدين مع ك ل م ة ق ل ت ل ه ش ن و قال لي أ ن ا ده مش عجوز اي قال لي أنا كنت شافع ح ب ب ت ي بدل ان توفيت ل أ ن ه ذ ا تجد ا ل آ ن رحمه الله ا أ ن ا شافي م ع ه ا خبت الباب ق ا ل ي طلعت م ع ه ا اشوفها بحبو شوفو ا ا ل جايي د م ن ه ق ا ل طلعبتا ل ت م و ي ن ب ع د و ا ل أ س ر اشان ي د و ه ن السكر ا و الحجات البوزو ي ع ه ا ق د ر شنو غدر ا ل أ س ر ق ا ل ماسك او غلو و ب س أ ل ك ت ب ر ق م البيتو كدا ق ا ل لا ي ا هجراتكم كم ق ا م ورثو ق ا ل ي ه ا أ ش ف ع كم و ر ت ه ال في ا ل م د ر س ة كم و ر ت ه ق ل ل ه ا رب ا ل أ س ر ة م ن ه ق ل ت ل ه رب العالمين ق ا لا ل يا ح ج قالتلها الله ما عندنا غيره ربنا كمان في تاني في غيره وريني ق ا ل ت ل ه في غيره فهم رب ا ل أ س ر ة ق ال بيجيب الاكل ل والشراب والمسؤول منا م ب ا ش ر ة قالتلو كذا من الاول فلان ولدي وشغال موظف ق ل ت ل ه رب ا ل أ س ر ة م ن ه رب العالمين دل بأكل و ن بشرب و اي ش ي حاجة فالعباد مفطورون على حبه وعبادته ولا ي س ت ق ي م قلبون ل ا بحبه هو سبحانه و أ ي حاجة تحصل غير كده انسان ل إ يكون مضطرب و مكلف و ب ا ل م ن ا س ب ة أ ق و ل ل ك م و د ه ح ا ج ة أ و ر ي ك م ل ه العباد محتاجون إ ل ى الله خاصه في هذا العصر الذي اضطربت فيه النفوس جدا في طغيان مادي وفي إ ل ح ا د عملي الفضائيات وما تبث أ ب ع د الناس عن التوحيد والتعلق بالله دق الناس ماشين وما اعرف ي ماشين لي ق ل ب الجيل المعاصر ت ع ص ف به أ م ر ا ض ا ل ع ص ر من القلق والوسواس القهري و ا ل إ ح ب ا ط و ع د م الطمانينه ي ع ص ف بهذه ا ل أ ج ي ا ل ا ل آ ن التي نراها ل ل أ س ف الشديد فبالتالي نحن أ ح و ج ما نحتاج إ ل ى شنو؟ إلى التوحيد ب د ن ما محتاج التوحيد منه عشان أ ق و ل لك أ ن التوحيد هو هو اساس كل شيء و أ ن الخلق جميعا يحتاجون لهذا التوحيد ا ل آ ن أ ك ث ر ما يحتاجه الناس في هذا العصر الذي فقدوا فيه التماسك ا ل إ ي م ا ن ي وتضعضع اليقين و ث ق ة في الله هذا العصر جميع الناس يحتاجون إ ل ى ج ر ع ا ت من ا ل إ ي م ا ن و ت ع ز ي ز التوحيد في نفوسهم و إ ر ج ا ع ا ل ث ق ة الله في قلوبهم ا م ر أ ء عجوز س ن و ر ي ك التوحيد ده كيف الناس محتاجين لربنا محتاجين ل ل ت و ح ي د ا م ر أ ء عجوز في نيسابور جاء ا ل إ م ا م الرازي ز ا ئ ر ا ل ن ي سابور لمن ا وصل خرج الناس ا ل س ت ق ب ا ل ه و هكذا ا ل ن ا س ي ح ب و ن العلماء ا ل نحبون ا س العلماء ويهاجر ويسافروا ي م ش و ا ي ت ع ل م و ا يحبون العلماء وهذه ظ ا ه ر ة ص ح ي ة ظ ا ه ر ة شنو ص ح ي ة إ ذ ا كانت ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة حب شرعي ليس في ذلك غلو ولا تعلق مذموم فبالتالي ا ل م ر أ ة ا م ر أ ة لا تعرف شيء خرجت ت ج ي ب ماء ما شجب موية ما ق د ر ة ا ل ز ح م ة ش د ي د ة آ ل ا ف الناس كانت ت د ف ي شنو قالوا ا ل إ م ا م الرازي يزورني سابور والجموع تستقبله قلت لهم الرازي؟ الرازي عليها. قلت لها قلت قالت ل له ت ر الرازي ا عليها ي قالوا دمه ضحك ح ر ي ف ن ا لو ر بعرفه ا قلت له ما ا لم ه ا ا ا ل ر يكن ا له الف شك يكن ما كان له أ ل ف دليل و ج و د ا ل ل ه ل ا ي ح ت ا ج إ ل ى دليل خ ل ي ش ه في ا م و ض و ع تاني دمو ه ض و ع ا ي ما عند ه موضوع ق الله ا ل كمان دلو دليل و ا ل ل هما نجيب نجاح مرغاطا ج ت ل ه م لو لم يكن له أ ل ف ش ك ي ما كان له أ ل ف دليل و ج و د ا ل ل ه ل ا ي ح ت ا ج إ ل ى دليل ا ل ر ا ز ي س م ع هذا ا ل كلام غير ه ت م ا م ن كان سالك مسالك ا ل ف ل س ف ة و أ ه ل الكلام و ا ل أ ل ف ا ظ والعمومات لما جاء يموت قال ولقد س ب ر ت أ غ و ا ر أ ه ل الكلام فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا وها انا ذا أ م و ت على ما تموت عليه عجائز ن س ا ء ن ي سابور من العقيده ة الثلاثة دعوة جميع الرسل. الله مستحق للعبادة نمر لأنه كان للناس أنا واعبدوني الناس لماذا جميع مستحق ما الرسل التوحيد الله قال على واحد و ي د أن ع ب و ايوحدوه اثنين الناس محتاجين ليه ليه الناس محتاجين يا اخوانا ن ما في زول ما ع ن د ه م ش ك ل ة والمشاكل م ت ج د د ة البحل اشنو اما ي ج ي ب المضطره اذا دعاه ترفع الدنيا شنو فوق تقول يا الله يا فارج الهمي و يا كاشف الغمي و يا مجيب د ع و ة المضطرين و يا رحمن الدنيا و ا ل آ خ ر ة و رحمهما شوف كلام المجيه ذا كيف طالما في مشاكل في ا ن و في ح ا ج ة إ ل ى الله في حلال ايوه و د ه حنقول لكم في الآخر في توحيد الموحدين ل أ ن في ناس ق ت ا ر موحدين توحيد نظري جد التوحيد ينقسم ويسمع كتاب التوحيد في أ د ن ى م ش ك ل ة يزعزع ويفقد إ ي م ا ن ه التوحيد ده عنده ثمرات ا كما سوف نعرف بعد قليل التوحيد د ع و ة جميع الرسل ولقد بعثنا في كل أ م ة ا ل ر س و ل أ ن ي ع ب د و ا الله واتنبوا ا ل ط ا ق و ت جميع ا ل أ ن ب ي ا ء قالوا أ ن ي ع ب د و ا الله ما لكم من إ ل ه غيره كل الرسل قالوا كده يا ا ل سلام ده كلام جميل ده كلام جميل جميع ا ل أ ن ب ي ا ء دعوا إ ل ى التوحيد الخالص شوف توحيد ا ل أ ن ب ي ا ء كيف نجيب ش و ي ي اخواننا أ الناس ي ق و ل و نحن ا معرف الله بتعرف الله شوف ابن القيم يقول, شنو يقول تبلغ الكمال في التوحيد متى إ ذ ا سجد قلبك لله كما سجدت جوارحك له ا ل ش ي د عاذ كف ي إ خ و ا ن ا اقول لك ح ا ج ة عبد الملك بن عمير رحمه الله قال ح ا ج ة قال من انقطع إ ل ى خ د م ة ملك من ملوك الدنيا ظهرت عليه آ ث ا ر ا ل ن ع م ة فكيف بمن انقطع إ ل ى خ د م ة ملك الملوك وعلام الغيوب حسى في الخليج في ناس شغالين مع الملوك ان شاء الله نلبسه ان شاء الله نكب ا ل ق ه و ة بس شغله ولا ما شغله مع منو مع الملك هناك وفي ناس شغالين عاديين مع ناس عاديين البيجي راجع مغندل أ ك ت ر ياتو الشغال مع الملك ولا مع الناس العاديين الشغال مع الملك ويجي يد ي الناس هنا كمان قاعد لكن ل ي ا ذ ا ي ج ي ان ي ق و ل هناك خمسين من السودان هل يجب ان يكون هناك خمسين في السودان هل يجب ان يكون هناك خمسين في السودان هل يجب ان يكون هناك خمسين في السودان هل يجب ان ي ا و ن هناك خمسين في السودان هل يجب ان ل يكون هناك خمسين في السودان هل يجب ان يكون ح ن ا س ا ف ر ي ن أ ن ا ق ا ل ا ن كوطا من الحاشيه ة تحت ا ل زوردا جالي ل جولي ل مسافرين ق ا ل بديني زرف ا ل ج و ل ل ي د ه خ د ت ل أ ه ل ك وشتريبو هدوم ج د ي د ة وخط من ه م ص ا ر ي ف ل أ ه ل ك لحد ما نمشو نجرين ي ا ج ع ا ل ظ ر فوح ا ل ا د ق ا ل ل ي في ه خ م س ي ن أ ل ف د و ل ا ر د ه ب س ماشي مشوار ق ا ل ل ي ر باتمن ى ك ل س وعام شمشوار ي ع ش د ا ل ش ح و ن ي ب ظ ر ف ياخي أ ظ ر فال ملك بكومه ج ا ي ة بس تجل قال ولكن هذا ل هو خمسين الف دولار ولكن ل هذا ر قال هو خمسين الف دولار ولكن هذا نصل هو خمسين الف دولار ولكن ه ل ا هو خمسين الف دولار ل م و ك ا ل د ن ي هذا ل هو ك الدنيا استغل خمسين الف ج دولار يفعك و ولا أ ح د يستطيع يذلك ع ش ا ك د ه سلفنا قالوا شنو ا ل عز في كنف العزيز داير عز العز خليك في كنف العزيز يتعزز والله عزك ويرفعك شوف الرسل عشان ده نريك نرجع لسجود ل القلب قال ابن القيم وهل للقلب سجود الجوارح اي لكن القلب يسجد كيف قال أ ق و ل نعم ولكن القلب إ ذ ا سجد لا يرفع من سجوده إ ل ى يوم القيامه ة كان لحق قلبك د جوه سجد تاني القلب ده ما بيرفع نهاية. سيظل القلب ساجد جررت جراً حاجة وعلامة ولو أقول لأله دمه نهايه لله الله إنه قبله سيظل تحسن استطعت بس بس القلب القلب ذلك ألا تحسن إلا الطاعة ولو أنك جررت إلى المعصية جراً لما كلام لكم كلام أنك أن تاني تعص ذا ذا أظن نخلي قبله هنا بيرفع كيف ابن القيم يتكلم عن ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل يتكلم عن توحيد إ ب ر ا ه ي م عليه السلام يا أ خ ي إ ب ر ا ه ي م دائما موحين ربنا رفعوا وجعلي لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن إ ل ى يوم الدين أ ك ث ر ا ل أ ن ب ي ا ء ذكرا مع نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليه السلام كل صلاه حسن العشاء تقول اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما كما صليت على إ ب ر ا ه ي م لو دات تقوم الليل تصلى وسلم ولكن ا راجع بيتها ن ت ده ص ى يقول ب ي ص لك ان س م ه الصلى ش و ا ا ل إ ب ر ه ي م إبراهيم دماله فلما اعتزلهم و م ا ي ع ب د و ن م ن دون ا ل ل ه ا ت ج ر د ل ل ت و ح يجري س م شوف ما في نبي ربنا من ا في ب ب ي ر ن الناس بجيبه ر ان ل الأمة يكون هناك م ا م ل له و ي ا الأمة دي كلها د م دي إ ب ر ا ه ي م ع ل ي ه ا ا ل ل س م ده يا ا ل سلام توحيد عجيب ربنا ج ل له اذبح ولدك نبي ق ا ل ا و بح ولدك حس الله ما ق ا ل له ز و بح ولدك طب قال لك تصل ا ل ص ل ا ة في الجامع ة ما قادرين نحن ن ت خ ل اوامر الله ما قادر على وقال لك ما تمشي الحفلات وما تختلط اشياء الله مر... أشياء ما فوق ق كتير لكن ا قال ل اطبح هناك اشخاص قال يجب ان يكونوا من الناس ل ل يجب يقول ان ي ك و ن ش ن و د د ي ن يكتل فوق ا ل ج ن ا د ي ن شنودة نحن ر ب ن ا ب ج ي ب ل ن ا ا ل أ و ا من ر قذر على إ ي م ا ن ا ق ا ل ق ا ل قال ي ا ب ن ي إ ن ي أرى في ا ل من ا م أ ن ي أذبحك ق ا ل ي ا أ ب ان تفعل ما تؤمر س ي ك و ن ش ا ء الله من ا ل ص ا ب ر ي ن قال له ب ح ق ا ل ي و الرؤيا ة ء حق عليه السلام جابوا ق ا ل و أ اضبحك اول قال لي يابا أ ض ب ح ن ي لكني ك ي اشالت ع ي ل ي ولا عيلك وتله للجبين قالوا لا يضبحوا ما في مجامله ما شاء الله قال لي بنفذ يا أ خ ي نحن ا ل و ح د ة يقولوا لي ادمر يقول أ ر ب ط ش ع ر ك ده ما قدر ه يعني د ي ل و قالوا ا ض ب ح جناكي يصبحوا لي ياخي يا أ هذي شعره و ا ح د ة قالوا ليه أ ر ب ط شعرك ده قالت ب ي خ ن ن ي قالت ي خ ن ن ي شنو أخيز شوف ربنا قال فلما أ س ل م ا قال ابن القيم أ س ل م ا قلبيهما لله وتله للجبين وناديناه أ ي إ ب ر ا ه ي م قصدقت الرؤيا ولكن يقول ان هذا هو المبين يا هلا بالمبين يا هلا ب ا ل ب ن يا هلا بالمبين يا هلا ب ا ل م ه ي ا ل ا بالمبين ا ل ا بالمبين يا هلا بالمبين يا ل ا بالمبين يا هلا بالمبين يا هلا بالمبين يا هلا بالمبين يا هلا بالمبين يا هلا بالمبين يا هلا ب و ل م ب ي ن ا هلا بالمبين يا هلا ا ل م ب ن يا هلا بالمبين ا هلا ب ا ل م ب ي يا هلا بالمبين يا هلا بالمبين يا هلا بالمبين يا هلا ب ا ل م ب ن يا هلا ب ا ل ب ي ن يا هلا بالمبين يا هلا ل م ب ي ن يا ل ا بالمبين يا هلا ا ل م ب ي ن يا ابن القيم قال ش ن وكان قال و خ ل ا ص ة ذلك أ ن الله أ ر ا د قلب إ ب ر ا ه ي م سالما له خالصا له ما أ ر ا د الله أ ن يذبح إ س م ا ع ي ل حسا لكن أ ر ا د أ ن يذبح إ س م ا ع ي ل م ع ن ا في قلب والده ولما فعل إ ب ر ا ه ي م ذلك وتله للجبين كانت ا ل م ح ب ة قد ذبحت وكان قلب إ ب ر ا ه ي م لله خالصا لذلك قال الله له لما رددت إ ل ي ن ا قلبك بكلياته رددنا إ ل ي ك ولدك يا إ ب ر ا ه ي م للتوحيد رابعا لا إ ص ل ا ح ولا ن ه ض ة إ ل ا بالتوحيد ا ل آ ن الناس د ر يصلح الواقع د ا ن ص ل ح الواقع اي في فساد أ ي عرفنا ل س ا س سبب وشنو سبب ه عدم التوحيد ليه يا اخواننا الان في معاصي بالراحه بفهم بسيط في معاصي صح المعاصي سبب وشنو ضعف التوحيد في القلوب كيف قال حميده الطويل احد علماء السلف وجد شاب و ش ا ب ة في الظلام شاب واقفين مع ش ا ب ة في شنو في ا ل ظ ل م ة ح ت ا ما في ا ل ظ ل م ة ح س ى النهار عديل راسك عديل تلقاه ج ن ب النيل ه ن ا ك خاتين وشوفن ش ج ن ب بعض ك ذ ي ي ع ي ن و ا في بعض وتلقاه م ح ج ب ة كمان ر أ ي شنو على شارع النيل بدس خلي قدام الناس عديل وشوفن ش كده بالله ت ق و ل و ف شنو ما تعرف والله أ ن ا أ خ ج ل اقند ي مع مرتي في شارع زي ا ل ق ا ع د ة دي يا أ خيتك ن مشيت مطعم وانت ومرتك قعدت انتو ا ل م ر أ ة في مطعم ب ت ج ن ب قاعده م ح ت ر م ة مما ت ل ق ا ه م م ت ص ج ي ن مع بعض كي تعرفو لا مرتو لا ح ا ج ة الشغل د ه مريب ياخدتك مرتك تتصق م ع ه في المطعم امشي تتصق في البيت فزع بيتصق مع مرتو في المطعم والله اكلمك تلقاو مرتو في المطعم والله ح ا ج ة ع ج ي ب ة قام حمايه طبيقها لا شنو أ ي م ع ص ي ة تعالج ب ا ل إ ي م ا ن تعالج بالتوحيد يا اخوان ن الفساد ا الموجود في ا ل أ م ة في جميع مناح ا ل ح ي ا ة لا سبيل ل إ ص ل ا ح ه إ ل ا بربط ا ل أ م ة بالله إ ذ ا عرفوا الله كفوا عن الذنوب والمعاصي د أتعتقداني الطبيل قال له شنو؟ قال له لا قال أنتوا لا قال له فساق لا قال له زنات وقفوا قال له له له له له قال كعبين يراكم وقفوا شنو أن الآن عالج الموضوع بالتوحيد الله شايفكم ولا ما شايفكم سكتوا لو قالوا شايفنا توكروا وقالوا ما شايفنا كفروا ل أ ن ه لا تخفى عليه خ ا ف ي ة قال شنو قام رده ان اعتقدتما أ ن ه لا يراكما فقد كفرتما و إ ن اعتقدتما أ ن ه يراكما فقد ت ج ر أ ت م ا عليه ج د ا م ه م تعملوا كلام زي ده ما أ ل ت و ا م س ت ح ي ل منه ولا شنو ده معنى التوحيد هو سبيل ا ل إ ص ل ا ح اخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم ث ل ا ش ر س ن ة لا رفع سيف ولا كاتل وناس بال بال بال بالدماء ك ل جهاد وجاهدهم به جهادا ك ب ي ر ة جهاد ق ر آ ن وحجه ث ل ا ش ر س ن ة في م ك ة و أ ق ا م ا ل د و ل ة على أ س ا س من ا ل إ ي م ا ن والتوحيد ولذلك أ ي د و ل ة لا تقوم على ع ق ي د ة ص ح ي ح ة ستنهار و أ ي أ م ة لا تقوم على توحيد لله خالص لن تنهض إ ذ ا أ ر د ت م النهض ة في بلادنا هذه فعليكم بالتوحيد ي الحبيون عشوية طيب د شاب لكم سأل ل حسب ن ج رحمه الله قال لي اخ انا ما, ما قادر أ اغض بصري اغض بصري كيف قال لي التوحيد قال لي اذا علمت أ ن نظر الله إ ل ي ك أ س ب ق من نظرك إ ل ى الحرام غضضت نظرك قبل ما تعاين الله يكون شافك ل أ ن ه أ س ر ع انت وكي تعاين ب س ر ع ة والناس اللي معاك ما يعرفوك في ناس ب ع ي ن وبدس ي ك و ن ر ا ك ب م ع ا ل ن ه يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل ا ل ل ي ا ع ا ل ل ي ج الله يجعل الله يجعل الله الله يجعل الله ي ا ل ه يجعل الله ي ج ع الله يجعل الله يجعل له يجعل له ي ج ل له يجعل له يجعل له يجعل له ي ل ه ي ج ع ه يجعل ل ا ل ب ص ر ابن ح ج ر ر ح م ه ا ل له ف ي كتاب ا ل إ ي م ا ن من صح ل يجل له يجل ي ابن ح ج ر جاء ب كتاب ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ل ه و ب ا ل م ل ا ئ ك ة و رطل عبد ب ا ل ل ه قال شنو أ س م ع و ا كامدوا كويس في كتاب ا ل إ ي م ا ن من ص ح ي ح البخاري قال ابن حجر خ ل ا ص ة التوحيد كتاب ا ل إ ي م ا ن سبع سبعين حديث تقريبا سبع سبعين حديث في كتاب ا ل إ ي م ا ن في ص ح ي ح البخاري ا خ ت ص ر ابن حجر في كلمتين قال قال سلفنا ا ل سلف الصالح خفي الله على قدر قدرته عليك واستحي من الله على قدر قربه منك هذا هو ا ل إ ي م ا ن تخاف من ربنا على قدر قدره عليك الله بيقدر ولا بيقدر تخاف منه قريب تستحي منه طيب خامسا التوحيد لماذا ل أ ن الواقع ا ل ف ا د كله خلي الواقع المعاصر ا ل آ ن فيه شرك قبور تعبد تعبد و أ ن ا س يقدسون يقدسوا عديل شيوخ عندهم عند بعض الناس م ك ا ن ة ممكن ي ك ت لك فيه يقول لك دي الناس عقيدتنا دي الناس منه عقيدتنا عقيدتو ا عديل فيهم تقول لي ما في شرك كيف ما في شرك الناس زمان كان يعبدوا شنو المشركين في مكه يعبدوا شنو كان ا ل أ ص ن ا م ا ل أ ص ن ا م ا س م ه ا ش ن و اللات و ا ل ع ز ة و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى ف ت ن ا ل ضاد بمن قد فتنا ف ع س ى الله يقي ه ا ل ف ت ن ما خلت أ ر ض لنا من وثن بل قوم يعبدون الوثن كانت ا ل ع ز ة خليا جوفها من طعام أ و شراب يقتنى لم تكلف عابديها مطعما لم تكن تشرب حتى ا ل ل ب ن وابتلينا بغراني قغوت وغوينا في هواها ع ل ن ا ت أ ك ل الدنيا و ت ش ك و صعوبا تشرب البحر وترج ا ل م ز ن ة ت أ ك ل المال الذي نجمعه بشقاء وفناء وعنا و إ ذ ا ما قسمته سرفا حرمت حرا و أ ع ط ت خ ا ئ ن ة و إ ذ ا الشعب بكى من ف ا ق ة سرها ما في يديها من غنى طواغذ بكوا وتشقى وكتابا الوحي هجروه وأضاعوا لا تبالي باليتامى إن بكوا تحتسي من دمعهم كأسا هنا يسعد الفرد وتشقى أمة حسبنا هذا ضلال حسبنا نزل الوحي به قد هجروه السننة تحتسي به يسعد من دمعهم أمة إن قد و ق ا و ا د ي ن ك في أ ح ش ا ئ ه و ت ر ب ه م باسمه ن ا ل و ا ا ل م ن ه نقضوا ع ه د ا و خ ا ن و ا زمة و ش ر و ا عارا و ب ا ع و ا و ط ن ب و ن ه و ي ل ب س و ن ه و ي ح ب و م ه و ي ل ب و ن ه ويحبونه ويحبونه ويحبونه ويحبونه ويحبونه و ل ح ب و ن ه ويحبونه و ي ح ا ج ة كمان ت ق و لي ما في آ ل ه ة ك ي ف يا أخي ش و ف و ا في شرك يا أ خ ي ا ل ل ه م ي ح ب ع ن ه و ي ح ب و ن ا و ي ع ب د قبر ي ح ب و ن ه و ي ك و ن و ث ن ه و ي ف ب ق ب و ر ا ل آ خ ر ي ن ا ل ت ي ا ل آ ن ت ع ب د تعبد قبور ويعبد أ ن ا س ويقدسون تقول لي ما في شرك كيف ي الواقع أخي ا يدل على أ ن الناس يحتاجون للتوحيد سادسا و أ خ ي ر ا من ا ل أ و ل التوحيد لماذا أ و ل ا ل أ ن ه حق الله وهو المستحق ل ل ع ب ا د ة اثنين ل ح ا ج ة الناس للتوحيد ث ل ا ث ة هو د ع و ة الرسل أ ر ب ع ة لا إ ص ل ا ح للحال إ ل ا بالتوحيد خ م س ة الواقع والشرك س ت ة توحيد الموحدين توحيد الموحدين كيف ا ل أ م ر ك ا ل آ ت ي شوفوا نحن مش بردعوا ل ن ا س التوحيد أ ك ت ر ناس محتاجين للتوحيد ليه التوحيد ليس مجرد علوم ك ل ا م ي ة وليس مجرد مسائل ن ظ ر ي ة التوحيد إ ذ ا لم يتنزل في أ ر ض واقعك استقامه و م ر ا ق ب ة لله و خ ش ي ة منه ولجوء اليه في كل حال لما حققت التوحيد الناس ا ل آ ن يقول لك نحن موحدين تهبشوا في الرزق الجهجه جهجه جه ش د ي د ة الناس قالوا الرزق أ ب ا ن ص انت زلت خ ا ف الله الرزق أ ب ا ن ص كيف أ ب ا ن ص عديده تمشي س ر ع ة تفوت الناس تمشي الموقف في ا ل أ و ل ا ل ن م ر حقتك تشحن الركاب توصلهم ب س ر ع ة تجي راجع قال الرزق أ ب ابنص ن الرزق أ واحد تبقى عنده و ظ ي ف ة يقول لك بيرفدوني بيرفدوك من ا ل ج ن ة ولا من ا ل و ظ ي ف ة من ا ل و ظ ي ف ة يا خاله يديك ت ا ن ي وهكذا شوف الضعف بتاع الناس في جانب التوحيد وفي جانب اللجوء الى الله دار أ سؤال أ ل س هل أ ن ت م ت ل ج أ و ن إ ل ى الله يقولون نعم هل ث ق ة فيه ويقينا ب ت س أ ل الله أ ن ت م ت أ ك د ومستيقن واحد يقول ي ي لك يا شيخنا والله عندي موضوع يا أخي عندي موضوع ف ض ل يحكي ليك, ويحكي ليك ويبكي و ي ت أ ل م تقول له والله موضوع عقده موضوع كبير و د ه ا ل ل ي له كبير يقول لك ايه ش ا ن كذا جيتك تقول لو ي قم في ا ل أ س ح ا ر و ا د ع الغفار يكشر وشو يصر وشو صر ك إ ن ك ا ن ت ز ا ت ه ج ه ج ه ت ه تخيل تقول ل ادعو الله بنتحت تحت كما بيحترمني يقول شنو ب ل ش ما زلت الله لمن اعرفه جايك مهناك ن تقول لي س أ ل الله ا ي س أ ل الله ما عندي غ ي ر ه عارف يقول لي شنو يقول شنو ياخذنا صنك ذ ي ي ق و لكن له بالله ل خير ونعمة ب ر ض و ش و ف ل ن المحسنين ا المحسنين دل م ن ر ي ع نس ي ن ا يا غدر ماير فوق ع ك ل ف و ت ل ا ط ي ن ا غدر ماير فوق ع ك ف و ت ل ا ط ي ن د ا نسيت ا متعلق بنس ا ل ا فوتر ت ع ل ى إ ن ك ت ا تتعلق بنس ا ل ا متل النوم حللت كابوترس الله ب ت خ ي ل إ ن ه ا ل م و ض و ع د ه ز ي لجاح ا ل ي ا خ يا ي أخي ربنا ق ر ي ب وربنا سميع وربنا مجيب عشان كده توحيد الموحدين حتى من يدعو إ ل ى التوحيد ومن يرى أ ن ه بلغ الكمال في التوحيد يحتاج إ ل ى التوحيد أ ب د ا يا خ ربنا قال للنبي فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله وقال إ ب ر ا ه ي م عليه السلام قال واجنبني وبني أ ن نعبد ا ل أ ص ن ا م موحد ولا موحد موحد لكنه يحتاج إ ل ى التوحيد بعدد ا ل أ ن ف ا س لماذا ل أ ن ه في ا ل ضعف الدائم ولا جبران لضعفه ولا عزه لذله ولا غنى لفقره إ ل ا من الغني الكريم الجليل القدير القوي ما أ ن ت في ا ل ن ه ا ي ة بشر دائما بتكون محتاج دائما تكون مفتقر إ ل ى الله إ ذ ا حدقت ا ل م س أ ل ة دي مهم كويس طيب آ خ ر ك ل م ة نحن نحتاج إ ل ى التوحيد بعدد أ ن ف ا س ن ا ايستغني عن التوحيد موحد أ س أ ل الله تعالى أ ن يوفقنا واياكم إ ي ك م ح ب ويرضى وأن ي ي م ت و إ ي ا ع لما ى التوحيد يوفقنا ا وأن و ي إ ك ل م يحب ه ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا ا ل خ ا ا ط ئ ة ل ك ا ذ ب ة إ ل ى البر والتقوى إنه لي ذلك و...